ألم تَرَ أن الله شخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ألم تر أن الله شخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في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 اللَّهُ ذُو الْجَندِ ذَا الرَّؤُوفِ